الله في e、<partager> وقال الله ان يسال الله ان يسال الله سيدنا محمدا صحيح وسلم على سيدنا م م د ا ص ي م ع سيدنا م ح م ا صحيح وسلم على سيدنا محمدا صحيح وسلم ع ل سيدنا محمدا صحيح وسلم ع ل سيدنا محمدا صحيح وسلم على سيدنا محمدا صحيح و ل ى سيدنا محمدا صحيح وعلى س ن ا م م د ا صحيح وعلى سيدنا محمدا صحيح وعلى س ي د ا م ح د ا صحيح وعلى سيدنا محمدا صحيحيح وعلى ي د ا محمدا ص ح ي ح ي و ل ى سيدنا محمدا ص ح أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم آ م ن و ا بالله ورسوله قال الرازي فان قيل قوله امنوا بالله خطاب مع من عرف او مع من لم يعرف الله فان كان الاول كان ذلك امرا بان يعرف من عرف او في فيكون ذلك امرا بتحصيل الحاصل اذا كان قدوه معروف فما ب ا ل ل ه أ م ر بتحصيل الحاصل قد عرف الله سبحانه وتعالى إ ذ ا كان ا ل أ م ر موجها بالله للمؤمن الذي قد عرف الله سبحانه وتعالى وتحصيل الحاصل وهو محال و إ ن كان الثاني كان الخطاب متوجها ً على من لم يكن عارفا به الذي ما قد عرف الله سبحانه وتعالى ولم ومن لم يكن عارفا ً استحال أ ن يكون عارفا ً ب أ م ر ه فيكون ا ل أ م ر متوجها ً على من يستحيل أ ن يعرف أ ن يكون م ع م و ر ا ً بذلك الامر وهذا ت ك ذ ي ف ما لا يطاق قيل له معنى قول الله سبحانه آ م ن و ا بالله ورسوله أ ي صدقوا بتوحيد الله وما أ ت ا ك م به رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن م ع ر ف ة وجود الصانع ح ا ص ل ة للكل و إ ن م ا المقصود من هذا ا ل أ م ر م ع ر ف ة الصفات ليس م ع ر ف ة يعني ان على ما قال الرازي يعني قال سنتين إ ن كنا نريد أ ن يعرف العارف هذا تحصيل الحاصل وهذا محال و إ ن كنا نريد أ ن يعرف الذي لا يعرف فهو مستحيل ق ا ل و ا ل ا ما ا لن تتعرف عليهم من ق و ل الله, سبحانه وتعالى قول الله سبحانه وتعالى آمنوا بالله ورسوله ومن ت ع ا ل ى قبل الله ورسوله ومن تتعرف عليهم من قبل الله ومن تتعرف عليهم من قبل الله ومن تتعرف ا ل ي ه م من قبل الله ومن تتعرف ا ل ي ه م من قبل الله ومن تتعرف عليهم من قبل الله و ع ن تتعرف عليهم من قبل الله و ع ن د م ا ي ر ى هذه ا ل أ ش ي ا ء ك ل ه ا تدل ع ل ى أن ن ه ا ك خ ا ل ق حكيم عالم قادر فهذه كلها م ت و ف ر ة ا س ت ر ى أ ن ه ا م ت و ف ر ة عند الكل ل أ ن م ع ر ف ة وجود الصانع حاصل اهل الكل و إ ن م ا المقصود من هذا ا ل أ م ر م ع ر ف ة الصفات ثم قال سبحانه و أ ن ف ق و ا مما جعلكم مستخلفين فيه أ ع ل م أ ن ه تعالى أ م ر الناس أ و ل ا ب أ ن يشتغلوا ب ط ا ع ة الله ثم أ م ر ه م ثانيا بترك الدنيا و ا ل إ ع ر ا ض عنها وانفاقها في سبيل الله إ ذ ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل أ م ر عام تدخل فيه طاعة الله في طاعة كل ما في ط ا ع ة الله من ا ل أ و ا م ر ومن السنن ومن الواجبات ومن المندوبات ومن المحبوبات هذه كلها تدخل في ا ل أ و ا م ر فهي أ و ل ما امر به الله سبحانه وتعالى لمن ا ل ل تعالى امر الناس اولا ب أ ن يشتغلوا بطاعه الله, طاعة الله. ثم أ م ر ه م ثانيا بترك الدنيا والاعراض عنها لان أ ن ن ق الدنيا أن ا ر أ س كل خ ط ي ئ ة ومن أ ح ب الدنيا ضيع ا ل آ خ ر ة إ ذ ا كان حب يخرجه عن ط ا ع ة الله و عن معنى حب الدنيا لان حب الدنيا ر أ س كل خ ط ي ئ ة ليست في العمل الصالح وليست في اني أ ب ح ث عن رزق حلال وليست في اني أ ب ح ث عن مثلا ز و ج ة صالحه و أ ن ي أ ب ح ث عن م ك ا ن ة أ و كذا بشرط أ ن ه ا تكون كلها في ا تجاه الله سبحانه وتعالى هذه ما فيها إشكال نعم. ثم أ م ر ه م ثانيا بترك الدنيا والاعراض عنها و إ ن ف ا ق ه ا في سبيل الله و ا خ ت ل ف ا في هذا ا ل إ ن ف ا ق فقال بعضهم هو ا ل ز ك ا ة ا ل و ا ج ب ة و قال آ خ ر و ن بل يدخل فيه ا ل ت ط و ع و لا يمتنع ان يكون عاما ف ي جميع وجوه البر البعض يقول أ ن ا ل أ خ ر ما ياتينا أ م ر ب ا ل إ ن ف ا ق وجوب لا في ا ل ز ك ا ة م ا عندنا وجوب في غير ا ل ز ك ا ة م ا ا ل بقي ا في ت ط و ع صدقه ا ل ت ط و ع قال ه ا يحمل على الوجهين ما يريد به ا ل ز ك ا ة يريد به ا ل ت ط و ع كذلك ومعناه أ ن ف ق و ا مما جعلكم مالكين له بعد غيركم ممن ن سلف وملك ا ل أ م و ا ل قبلكم ثم هلك وخلفها لكم فستفارقونها كما فارقها ا ل أ و ل و ن منكم ف ا ع ت ب ر و ا حيث انتقل إ ل ي ك م وسينتقل عنكم فلا تبخلوا به وانفعوا ب ا ل إ ن ف ا ق أ ن ف س ك م وقيل معناه أ ن ف ق و ا في الجهاد من ا ل أ م و ا ل التي في أ ي د ي ك م ل أ ن ه ا أ م و ا ل الله أ ن ش أ ه ا وما ولكم إ ي ا ه ا وجعلكم خلفاء له في التصرف ف ي ه ا فليست لكم ح ق ي ق ة إ ن م ا أ ن ت م ب م ن ز ل ة ا ل ن و ا ق ع د ف أ ن ف ق و ا منها في الجهاد وسائر حقوق الله تعالى والخطاب لكفار م ك ة وغيرهم ثم إ ن ه تعالى ضمن لمن فعل ذلك أ ج ر ا كبيرا فقال فالذين آ م ن و ا منكم و أ ن ف ق و ا لهم أ ج ر كبير دلت هذه ا ل آ ي ة على أ ن هذا ا ل أ ج ر لا يحصل ب ا ل إ ي م ا ن المنفرد حتى ينضاف إ ل ي ه هذا ا ل إ ن ف ا ق حتى ينضاف هذا ا ل إ ن ف ا ق إ ل ي ه ومن هذا الوجه تدل على أ ن من أ خ ل بالواجب من زكاتنا وغيرها فلا أ ج ر له فلا أ ج ر له مطلق يعني لانها لا تتم يعني ا ل إ س ل ا م ما هو أ ج ز ا ء متفرقه بل أ ج ز ا ء م ت ر ا ب ط ة م ت ك ا م ل ة لا يمكن أ ن ي أ ت ي ن ا نفعل شيء ونترك شيء آ خ ر نصوم رمضان ولا نصلي نصلي ولا نزكي نصلي ولا نلتزم يعني ب ا ع ر ا ض عن أ ع ر ا ض الناس وعن كلها ذ ا ك ا ل إ س ل ا م كله متكامل لا يمكن تجزئته أ ق و ل صح أ ن ا اصلي ولكن ما ن ب ص ا م بدون عذق مثلا ف الاسلام أ ب د ا م ن ظ و م ة م ت ك ا م ل ة لا تؤدي معناها إ ل ا إ ذ ا تكاملت أ م ا إ ذ ا ت ف ر ق ت فليس لها معنى نعم. ثم انه تعالى وابخ على ترك الايمان فقال سبحانه وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول والرسول يدعوكم اي في أي عذر لكم في ترك الايمان بالله مع هذه الحال وهي ان الرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم اي لتوحدوه ويطل عليكم الكتاب الناطق بصحه ما يدعوكم اليه وقد اخذ ميثاقكم معنا واخذ عهدكم بما اوجب الله من الاسباب عليكم اي اخذ ميثاقكم على الايمان ب ما ركب فيكم لكم ونصب فلم من من العقول الأدلة ترك ب بعد العقل وبينة ق العقل ى لكم علا أدلة ل ا س و والعهد هو والعقل ل الميثاق اللازم على العبد ما ت ر لكم الله شيء أ ن ا ار لكم الطريق وأراكم الآيات وارسل أ ر ك م الآيات و أ لكم الرسل و أ ن ز ل عليكم الكتب أ م ا من عذر آ خ ر أ ع ط ا ك م الله سبحانه وتعالى ما, ما, هو ما, ما ستحتجون به على الله شيء لا يقول للناس الله ي حجه بعد الرسل خلاص م ا يستطيع أ ح د ي أ ت يقول و ي يا رب أ ن ت ما أ ر س ل ت رسول أ و أ ن ت ما علمتنا أ و أ ن ت ما أ ر س ل ت م ن ا كتاب أ و أ ن ت ما أ ن ز ل ت وقال له لا أ ت ت كل رسل و أ ت ت كل كتب و أ ت ت كل شيء ولكن أ ن ت ا ع ر ض إ ذ ا أ ن ت اتيت من قبل نفسك فمن أ ع ر ض عن ذكر الله فله م ع ي ش ة ض ن ك ة ونحشره يوم ا ل ق ي ا م ة ي ا ع ن ا ربي ما حشرتني ا ع م ا وكنت ب ص ي ر وكذلك أ ت ت كاياتنا ف أ ع ر ض عنها وكذلك اليوم ف ا ل م س أ ل ة يعني ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ع ر ض عن الله سبحانه وتعالى أ ع ر ض الله عنه ثم قال تعالى إ ن كنتم مؤمنين أ ي إ ن كنتم مؤمنين ل أ م ر يدلكم على ا ل إ ي م ا ن ويهديكم إ ل ي ه ف إ ن د ع و ة الرسول لكم وتركيب عقولكم ا ل س و ي ة أ ب ل غ أ م ر يهدي إ ل ى ا ل إ ي م ا ن فما لكم لا تؤمنون ا ل آ ن إ ن كنتم ممن يهتدي ب ا ل أ د ل ة ف إ ن ه قد طبقت ا الدلائل ا ل ع ق ل ي ة و ا ل ن ق ل ي ة وبلغت مبلغا لا يمكن ا ل ز ي ا د ة عليها وصلت حد الكمال ا ل ر س ا ل ة و أ ن ت م أ ص ل ا العقل الذي ركب الله سبحانه وتعالى هو أ ك ث ر ح ج ة على ا ل إ ن س ا ن العقل و هو الذي يفرق بين ا ل إ ن س ا ن و الجماد و الحيوان و كل شيء ل أ ن العقل هو ا ل ح ج ة التي الله سبحانه وتعالى أ ن ا ق ل ه ا التكليف ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن بدون عقل قيل ع ن ه مجنون أ و قيل رفيع القلم عن ث ل ا ث ة النائم والصغير والمجنون ف إ ذ ا نفيت انتفت هذه الثلاث فهناك ع ق ل والعقل محاسب ل أ ن الله سبحانه وتعالى مكن من هذا العقل وكرم بهذا العقل واتى هذا العقل للتكليف ل أ ن ه مناطق تكليف العقل وعلم أ ن الدلائل لما ا ق ت ظ ت وجوب القبول فهي أ و ك د من الحلف واليمين ولذلك سمه ميثاقا وحاصل ا ل أ م ر أ ن ه تطابق الدلائل النقل والعقل أ م ا النقل فبقوله والرسول يدعوكم وأما العقل فبيقوله وقد أ م ا ا ل ع ل فبقوله ق و أ خ ذ ميثاقكم و م ا ت ج ت مع هذان النوعان فقد بلغ ا ل أ م ر إ ل ى حيث تمتنع ا ل ز ي ا د ة عليه ذكر هذا الرازي ل أ ن عندنا عقل ونقل النقل ما اتانا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والعقل الذي هو حجه علينا فجسمعه ث ن ت ي ن دعاء الرسول وهو النقل ولكن هذا هو العقل والدليل والتفصيل وهذا ل هو العقل والتفصيل ما... أن والتفصيل والتفصيل والتفصيل والتفصيل والتفصيل ل والتفصيل و ا ل ل ت ف ا ي ل والتفصيل و ا ل ا ت ف ص ي ع وما لكم لا تؤمنوا أ ن ت م باستطاعتكم أ ن تؤمنوا باستطاعتكم أ ن تسمعوا هذا الكلام الذي أ ت ا ك م من الرسول وباستطاعتكم ا س ت د ا ن ة هذه الدلائل التي أ م ا م ك م من مخلوقات الله سبحانه وتعالى قال وما لكم يدل على قدرتهم على ا ل إ ي م ا ن إ ذ لا يجوز أ ن يقال ذلك لمن لا يتمكن من الفعل كما لا يقال مالك لا تطول ولا ت ب ي ض تبيض ما ه ولذلك من ا ب البيض, يعني من البيض لما أنت أبيض ي يعني طويل أنت قصير ض من أنت أنت أنت أنت لما ما ما ما أسمر أحد أن يجاوب عليك ولا ولا ولا ه ا ما يجاوب أحد أن يستطيع ع ي الانسان ذا بدورة ل ه س ب ح ه وتعالى ولذلك ا ل أن ن إ ما هو محاسب عليها ويدل على أ ن ا ل ا س ت ط ا ع ة قبل الفعل وعلى أ ن ا ل ق د ر ة ص ا ل ح ة للضدين للكفر و ا ل إ ي م ا ن وللحسن و ل ل ق ب ي ح وعلى أ ن ا ل إ ي م ا ن حصل من العبد لا بخلق الله يعني ما هو بامر يعني ب ج ب ر من الله الايمان في ا ل ع ب د او الكفر ب ج ب ر من الله حاشا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وضح لنا الطريق ثم قال سبحانه هو الذي ينزل على عبده محمد صلى الله عليه و آ ل ه آ ي ا ت بينات واضحات ا ل إ ع ج ا ز و ا ل ه د ا ي ة ليخرجكم من الظلمات إ ل ى النور أ ي ليخرجكم من الجهل والعمى إ ل ى الحق والدين والهدى ف أ خ ب ر سبحانه و بين بذلك أ ن مراد ب إ ن ز ا ل ا ل آ ي ا ت البينات التي هي القران و غيره من المعزات ج أ ن يخرجهم من الظلمات إ ل ى النور أ ي من ظلمات الكفر إ ل ى نور ا ل إ ي م ا ن و لكنه ضرب النور والظلمات مثلا و أ ك د ذلك بقوله و إ ن الله بكم لرؤوف الرحيم <تصفيق> معنى ا ل ر ا ف ة و ا ل ر ح م ة واحد أ ي هو عظيمهما ومن رافته ورحمته, ورحمته ان دعاكم إ ل ى سعادتكم من غير ح ا ج ة به إ ل ي ك م وهو غني عن إ ي م ا ن ك م ولا تضره م ع ف ي ت ك م الله سبحانه وتعالى غني عن إ ي م ا ن من آ م ن وعن شكر من شكر وعن ذكر من ذكر وعن كل ليس ب ح ا ج ة أ ح د ولكن هذا لنا احنا الفائده تجعل العبد لعل ى الله سبحانه وتعالى و أ ع ل م أ ن ه لما أ م ر أ و ل ا ب ا ل إ ي م ا ن و ب ا ل إ ن ف ا ق ثم أ ك د في ا ل آ ي ة ا ل م ت ق د م ة إ ي ج ا ب ا ل إ ي م ا ن أ ت ب ع ه في هذه ا ل آ ي ة ب ت أ ك ي د إ ي ج ا ب الانفاق فقال سبحانه وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله عام ف ي ك ل خ ي ر والمراد هنا الجهاد ولله ميراث السماوات و ا ل أ ر ض اي لله ملك السماوات و ا ل أ ر ض و أ ن ه م ا اليه يرجعان كرجوع الميراث ا ل م س ت ح ق و أ ن ه يرثهما بعد فناء أ ه ل ه م ا ليزهدهم يزهدهم بذلك في ملكهم ويعلمهم ب ق ص ر اعمارهم وليس لهم إ ل ا ما قدموه فهو يجازيهم ل أ ن ه م ميتون فمحاسبون و م ج ا ز و ن ثم بين تعالى طبقات المنفقين في سبيل الله فقال لا يستوي منكم من أ ن ف ق من قبل الفتح وقاتل عندنا فتح عندنا ما قبل الفتح وما بعد الفتح فما قبل الفتح غير ما بعد الفتح م الانفاذ ق ب ل ل ف ت ح ا كان أ ف ض ل و ا ل إ ي م ا ن كان أ ف ض ل والعمل الصالح كان أ ف ض ل ما قبل الفتح ل أ ن ه كان أ ش د وطاه على المسلمين لكن ما بعد الفتح انتصر المسلمين و أ ص ب ح ت ا ل ش و ك ة للمسلمين وهم ا ل أ ق و ى وهم ا ل أ ع ز ولكن قبل الفتح لا كان العكس ولذلك من أ ن ف ق قبل الفتح كان لها أ ج ر أ ك ب ر ممن أ ن ف ت بعد الفتح <تصفيق> قال في البرهان وهذه ا ل آ ي ة نزلت في أ م ي ر المؤمنين علي عليه السلام ل أ ن ه الذي قاتل قبل الفتح يعني به فتح م ك ة وواسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله ومواقفها قبل الفتح م ش ه و ر ة ومقاماتها بعده م ذ ك و ر ة صلوات الله عليه و إ ن م ا كان القتال والنفقه قبل الفتح أ ف ض ل منها بعد ل أ ن ا ل أ ش ي ا ء كانت قبل الفتح م ت ض ا ي ق ة والدار لم تكن و ا س ع ة و ا ل أ ن ص ا ر كانوا يومئذ ا ق ل ة فصارت ا ل م و ا س ا ة عند الضيق أ ف ض ل و أ ج د ر ثوابا منها عند ا ل ف س ح ة اولئك اي الذين أ ن ف ق و ا من قبل الفتح وقاتلوا اولئك أ ع ظ م د ر ج ة أ ي م ن ز ل ة و ت و ا ب ا من الذين أ ن ف ق و ا من بعد أ ي من بعد الفتح وقاتلوا قال أ عطا هي درجات ا ل ج ن ة وهي تتفاضل ومعنى أ و ل ئ ك الذين أ ن ف ق و ا قبل الفتح وقاتلوا الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم لو أ ن ف ق أ ح د ك م مثل احد ذهبا ما بلغ مد أ ح د ه م ولا نصيفه نعم قال في ا ل ب ل غ ة و أ و ل من فاز بهذه ا ل ص ف ة امير المؤمنين علي بن أ ب ي طالب صلى الله عليه ل أ ن الله تعالى شرط في هذه ا ل آ ي ة ا ل شرطين ا ل إ ن ف ا ق و القتال و كل من أ ن ف ق و قاتل قبل الفتح كان أ ف ض ل ممن أ ن ف ق و قاتل بعد فتح م ك ة ولا خلاف أ ن ه لم يكن أ ح د أ ب د ا لنفسه في الجهاد و ما ملكت يمينه قبل الفتح و بعده من أ م ي ر المؤمنين علي عليه السلام و قد كان من ا ل ص ح ا ب ة ر ح م ة الله عليهم من أ ن ف ق قبل الفتح و لم يقاتل و منهم من لم ينفق و قاتل وكذلك حالهم بعد الفتح و أ و ل من جمع بينهما قبل الفتح امير المؤمنين علي عليه السلام قال وتقديم قال وقد سبق وأنفق قبل كلام البلغة رد على الكلبي والرازي الآية السلام الرازي علماء التوحيد هذه الآية دال على فضل من سبق إلى الإسلام وأنفق وجاهد مع الرسول عليه وآله الصلاة والسلام قبل الفتح وبيّنوا الوجه على لأن نزلت فضل على علي عليه جعل على فضل إلى عليه وآله في في في أبي بكر ذلك من مع رد هذه وهو عظم موقع ن ص ر ة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنفس و إ ن ف ا ق المال في تلك الحال وفي عدد المسلمين ق ل ة وفي الكافرين شوكه و ك ث ر ة و ك ث ر ة عدد و ك ا ن ت الحاجه الى ا ل ن ص ر ة و ا ل م ع ا و ن ة ش د بخلاف ما بعد الفتح ف إ ن ا ل إ س ل ا م صار في ذلك الوقت قويا والكفر ضعيفا ويدل عليه قوله والسابقون ا ل أ و ل و ن من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر ثم قال سبحانه وكلا أ ي من المنفقين قبل الفتح وبعده وعد الله الحسنى أ ي ا ل م ث و ب ة الحسنى وهي ا ل ج ن ة مع السفاهه السد ر ج ا ت والله بما تعملون خبير فيفاضل بين أ ج و ر ك م على حسب أ ع م ا ل ك م ثم اعلم أ ن ه تعالى أ ك د ترغيب الناس في أ ن ينفقوا أ م و ا ل ه م في ن ص ب ة المسلمين وقتال الكافرين ومواساه فقراء المسلمين وسمى ذلك ا ل إ ن ف ا ق قرضا من حيث وعد به ا ل ج ن ة تشبيها بالقرض فقال سبحانه من ذ الذي ا ي ق ر ض ا ل ل ه ق ر ض ا حسنا ق ا ل ف ي ا ل ب ر ه ا ن وروينا أن ا ل يهود س ت ر سول الله صلى الله علي ه و س ل م فقالوا يا محمد أ ف ا في رمضان ربك يا سالي بادر الغرباء المحسنا ف أ ن ز ل الله تعالى ل ق د سميع الله قول ل ن ق ا ل و ا إ ن ا ل ل ه فقيرون ح ن أ غ ن ي ا ء ق ا ل ا ل ه ا د ي ه ا ل ح ق ع ل ي ه السلام إ ن ق ا ل ق ا ئ ل ان الاستغراب لا يكون الا عن ح ا ج ة من ا ل م س ت ق ر ض الى ما ا س ت ق ر ب فما معنى هذا القول إ ي ل له ان الاستغراب خارج على معنيين فاحدهما يقول ل ل إ ن س ا ن ولا يقول للرحمن و ا ل آ خ ر يجوز ل ل إ ن س ا ن ولا للرحمن ويجوز بذلك القول في ا ل إ ن س ا ن ف أ م ا الوجه الذي يقول ل ل إ ن س ا ن ولا يجوز للرحمن فهو استغراب المحتاج الى ما يحتاج إ ل ي ه مما يقيمه أ و ي ح ي ي ه من قوته المضطر إ ل ي ه وهذا فلا يجوز القول فيه في الرحمن و أ م ا الوجه الذي يجوز أ ن يقال به في الرحمن وفي ا ل إ ن س ا ن فهو ما يكون من ط ا ع ة المطيع لمن أ ط ا ع ه وذلك موجود في ا ل ل غ ة والكلام عند أ ه ل ا ل ف ص ا ح ة والعلم والتمام وذلك قول العرب لمن أ ص ط ن ع خيرا أ و اسدى إ ل ى صاحبه يده إ ن لك عند فلان لقرضا حسنا يجزي يجزيك به وكذلك إ ن كان سوءا قيل له إ ن لك عنده لقرض سوء قدمته إ ل ي ه و أ غ ر ت ه اياه فاحذر فاحذره وكذلك وعلى ذلك يخرج معنى القرض لله فمن أ ق ر ض الله قرضا حسنا وقدم إ ل ي ه عملا حسنا أ ع ط ا ه على ذلك ثوابا حسنا ل أ ن ه يجزي بالحسنه حسنات ويعطي من أ ق ر ض ه بطاعته ث و ا ب وخلودا في جنته انتهى والمعنى من يقدم إ ل ى الله عملا صالحا يكون ب م ن ز ل ة القرض الذي يقتضى وهو يسمى في ا ل ل غ ة سلفا ودينا وقرضا والعرب تقول له عند فلان قرض خير أ و قرض شر إ ذ ا فعل به خيرا أ و شرا ومنه قول الشاعر ويجزي سلامان بن مفرح قرضها بما قدمت أ ي د ي ه م و أ ز ل ت ي قال في ا ل ت ج د ي د و ا ل إ ن ف ا ق في سبيل الله شبهه بالقرض ل أ ن ه يرد عوضه و أ ر ا د بكونه حسنا أ ن يكون لوجه الله لا يشوبه رياء ولا من ولا غرض دنيوي و يجوز أ ن يسميه حسنا لما كان جزاؤه الاضعاف ا ل ك ث ي ر ة فحسنا لعظم, منف... لعظم منفعته و أ ن يكون من حلال و من جيد ما له يخرج و يخرجه ط ي ب ة به نفسه هذه الشروط حتى يكون مقبول و يكون قرض حسن ف ه قرض حسن و ف ي قرض غير حسن ا ل إ ن س ا ن اذا أ ق ر ض شخص لكن أ ق ر ض ه بعد ط ا ل ب ا ت و أ ق ر ض ه بنفس ما هي ط ي ب ة م ا اقرضه ولا اقرضه محتاج إ ل ي ه جباري فيضاعف له قال حسين بن ا ل قاسم عليه السلام يريد فيضاعف له الثواب عليه و ا ل م ض ا ع ف ة هي ا ل ز ي ا د ة قال الشاعر حملت, حملت على ضعفي وقلت حيلتي من الحب أ ض ع ا ف الذي حملوا وحدي يريد أ ن ه حمل أ م ث ا ل ذلك الذي حمل أ ص ح ا ب ه و أ ش ك ا ل ه سواء ل ن ا من الحب أ و من الحب إ ذ ا كان من الحب او من, الحب. إذا كان من الحب فمن الحمل و من الحب ومن الاخلاق ومن التعامل الحسن والمراد أ ن ه يعطيه أ ج ر ه أ ض ع ا ف ا من فضله وله أ ج ر كريم مرضي في نفسه أ ي ذلك ا ل أ ج ر المضموم إ ل ي ه الاضعاف قال في التجديد يحتمل أ ن ه يريد ب ا ل أ ج ر الكريم ا ل أ ص ل والمضاعف ك أ ن ه قيل وذلك أ ج ر كريم ويحتمل أ ن ه أ ر ا د وله أ ج ر غير المضاعفه فتكون ا ل م ض ا ع ف ة تفضلا و ا ل أ ج ر هو المستحق غير مضاعف واختلف في المراد من هذا ا ل إ ن ف ا ق فمنهم من قال ا ل إ ن ف ا ق ا ت ا ل و ا ج ب ة ومنهم من قال بل هو في التطوعات والاقرب دخول الكل فيها و ق و ل تعالى ي و م ت ر ى المؤمنين و المؤمنات الله سبحانه وقال له سيدنا م ح د ر الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد ر س و الله عليه وسلم على س ي ن ا محمد رسول الله ل وسلم على س ي ا م ح م ل الله عليه وسلم على ي د ن ا م ح ل ا ل وسلم ع س ي د ا محمد رسول الله ع ل ي و ل م على س ي ا م ح م رسول ا ل ل ي ه و س م على سيدنا ر س ا ل ع ل ل م ي ن ا م ح م و الله وسلم على سيدنا محمد ر س و الله عليه وسول الله عليه اللهم اهدنا في المراتب و ف ن المراه وفي المراه ا ل م ا ف ي المراه وفي ا ل م ا ه وفي ا ل ر ا و ف ا م ر ا ه و ف ا ل م ا ف ي المراه وفي المراه و ي المراه وفي ا ل م ر ا ف ا م ر ا ه ن ا م ر ا ه و ف المراه ي ا ل م ر و ي ل م ر ا ه وفي المراه و ي م ر ا ه وفي ا ل ر ا ه وفي ا ل م ا ه و ا ل م ر ا المراه وفي ا ا ه وفي ا م ر ا ه و المراه ا ل م ر ل م ر ا ه وفي ا ل م ر ا و ف ل م ر ا و ا ل م ا وفي ا ل م ا ا ل م ه وفي ا ا ه وفي ا م ر ا و ف ا ل ا ي ا ل ر ا ه ا ل ر ا ه و ي المراه وفي المراه وفي ا م ر ه و ف المراه و المراه المراه وفي ا م ر ا ه و المراه المراه وفي ا م ر واعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين في كل مكان ه ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م وصلي و ص ل م ب ا ر ك ة ر ح م ة ه الله ي وعلي اله وصحبه وسلم